بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أنزل إليك فلا لتنذر للمؤمنين صاد كتاب ميم منه يكن في صدرك حرج منه به وذكرى به حرج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 ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا ب آ ي ا ت لا يظلمون ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم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 لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى ي ن ج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غ و ا ش وكذلك نجزي الظالمين والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الانهار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 وإلى عاد ا أ خ ه م ه و د ا قال يا ق و م ع ب د ا ل ل ه م النابلسي ك م م إله ا للعلوم ا ا ن ن قومه إ ا ل ا ك في س س ا وإنا ل ك ا ذ ب ي ن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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا, فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين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 أ ف أ م ن أ ه ل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل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 أ و ل م ي ه د ي الذين يرثون ا ل أ ر ض من بعد أ ه ل ه ا أ ن لو نشاء بذنوبهم اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها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 قالوا يا ادع لنا لئن موسى بما عهد عندك ربك ك ت فلما عنا ر ج ز ل ن ؤ ن ل فلما كشفنا عنهم الرجز إ ل ى أ ج ل هم بالغوه إ ذ ا هم ينكثون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 فلا تشمس بي ا ل أ ع د ا ء ولا ت ج ا د ن ي مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وليخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين إ ن الذين اتخذوا العجل ف ي ل ا ل ه م غضب من ربهم و ذ ل ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا وكذلك نجزي المخترين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 ويحل ل ه موسوعه الطيبات ي ح ل ي م النابلسي خ ف ا ئ ويضع ع ه مصرهم م ل أ ا ا ل كانت ع للعلوم ي ه م ف ا ذ ي ن آمنوا و به ا ن الاسلاميه ذ ي أ معه أولئك ص ل قل ح و ن ا أ ي ا الناس إن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 ومن قوم موسى أ م ه ي ح د و ن بالحق وبه يعدلون وقطاناهم اثنتي عشره اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه وان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس شركه م ا ل ه وأنزلنا ع ل ي ه م المن و غير ربحيه ذات م ا ا ر ز ق ن ك م و م ا ظ ل م و ن ا ولكن كانوا أنفسهم ي ظ ل م و ن و إ ذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 قالوا م ع ر إلى ربكم و ل ع ل ه م يتقون ف ل م ن س و ا ما ذكروا ب ه أنجينا ل ذ ي ن ينهون عن ا ل و وأخذنا ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا بعذاب بئيس ب م ا ك ا ن و ا ي س ق و ن ف ل م ا م ي ه ش ر ن ه ق ل ن ا ل ه م كونوا ق ر د ة خاسئين وإذ ت ذ ش ر ب ك ل ي د ع ن ع ل ي ه م إلى ي و م ا ل ق ي ا م من ة ه ذات مضمون إ ا ج ت م ا ح ي و ط ن ا ه موسوعه في الأرض أمما ا ا ل ل منهم ص ح م م دون النابلسي ك و و ب ل ه م ا ح للعلوم ا ا ج من بعدهم الاسلاميه ب يأخذون عرض هذا ا ن ي ف ر و إ أ موسوعه ل م م ي ا ق ا ل ك ن ا ب أن ل ا ي ق و ل و ا ع ل و م ا ل ا س و ا م ا ف ي ه و اسماء الله آ خ خير ر ة ل ذ ي يتقون ن أ ف الحسنى ت ع ق والذين يمسكون بالكتاب واقاموا ا ل ص ل ا ة إ ن ا لا نضيع اجر المصلحين و إ ذ نتقنا ل ج ب ل فوقهم ك أ ن ه ب ر ل ة وظنوا أ ن ه واقع به م خذوا ما آ ت ي ن ا ك م بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 ولقد ذرأنا ل ج ه ن م ك ث ي ر ا من ا ل ج ن و ا ل لهم ل إ ن س ق و ب ل ا ي ف ه بها و و ن ل ه م أ ع ي ن ل ا ي ب ص ر و ن بها ه و ل م آ ذ ا ن ل ا ي س م ع و و ن بها أ ل ئ ك ك ا ل أ ن ع ا م بل ه م أضل أولئك ه م ا ا ل ل غ ف و ن و ل ل ه ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ي ل د ع و ه بها و ذ م ا ل ذ ي ن ي ل ح د و ن ف ي أ س م ا ئ ه س ي ج و ن م ا ك الله ن و ا ي ع م و وممن ن خ ق ن ا أمة ي د و ن ب الحسنى ق وبه ي ع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 في م ك و ت ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م ا خ ل ق ا للعلوم ه من شيء ا ق ت ر ب أ ج ل ه م ف ب أ ي حديث د ب ع ه ي ؤ م ن ن من و ي ا ل الله ف ل ا هادي ل ه ويذرهم في ط غ ي ا ن ه يعمهون م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 فلما أثقل اتيتنا ل الله ربهما لئن, آتيتنا صالحا, لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى ع الله موسوعه ا ي ش ر ك ن أ ي ش ر النابلسي ق ئ ا وهم ي خ للعلوم ق و و ن ا ي ي س ت ط ن ن ص ر ا و ل ا أ ن ف س ه ا م ي ن ص ر و ه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 ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فاذا هم مبصرون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 و ل موسوعه النابلسي ي ل ن ع ل و ب الاسلاميه ب و ن